وتتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان لم يسمعها في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم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 فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وأمر بالمعروف بِالْمَعْرُوفِ عن المنكر وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ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 ان انكر الاصوات لصوت الحمير الم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمة وأسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى على كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.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 الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.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 ولو أن ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم